<ترجمة> الله يعافيك تفضل يا حمد الله بسم الله اللّهي قسوة الحزانة الحزانة فضل الحمد لله سبحان Amen. Uh -huh. हम हर I'm the bush. down Thank mm -hmm. you. No, no, no.